الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد إلى آخر الآية. هذه الآية والتي بعدها تتكلم عن الميراث وأحكام المواريث وهي أصل أصل في الميراث ولذلك يقول القرطبي رحمه الله بين تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله للرجال نصيب وللنساء نصيب الآية التي تقدمت سبقت وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمدة الأحكام وأم من أمهات الآيات فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم وروي نصف العلم وهو أول علم ينزع من الناس وينسى يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله أن يأمركم ويعهد إليكم أيها المسلمون والوصية هي العهد بالأمر الهام العهد بالشيء والأمر به ولفظ الإيصاء أبلغ وأدل على الاهتمام من لفظ الأمر لأنه طالب الحرص على الشيء والتمسك به يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين بدأ بذكر مرات من؟ الأولاد الذكور والإناث يقول الرازي رحمه الله اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فاطمة بضعة مني فلهذا السبب قدم الله ذكر ميراثهم يوصيكم الله في أولادكم أن يعهد إليكم في أولادكم جمع ولد يشمل الذكور والإناث أولادكم الذكور والإناث بدليل بعدها للذكر مثل حظ الأنثيين يقول ابن كثير رحمه الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أي أمركم بالعدل فيهم فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث. فأمر الله عز وجل بالتسوية بينهم في أصل الميراث وفارق بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الأنثين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم الأنشقة فلاسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى إذن هذه الآية بيان أن الأنثى تلث لا كما يفعله أهل الجهلية وأنه يأمر بالعدل لماذا لم أقل بالمساواة <تصفيق> نعم ديننا ليس دين المساواة بل دين العدل ولذلك لم يأتي في القرآن المساواة إن الله يأمركم بالعدل نعم لا. لأن العدل إعطاء لحق حقه بعكس المساوات. المساوات ظلم لأنه قد يعطى الإنسان ما ليس حقه. حينما تقول الرجل مثل الرجل في المرأة مثل الرجل في كل شيء هذا ظلم المرأة. حينما تأمر المرأة بالنفق على زوجها ليس كذلك. وحينما تأمر المرأة بالأعمال الشاقة كما هو موجود فدين دين العدل ليس المساوات والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. فلذلك أمر الله بالعدل بأن يعطي كل إنسان حقه. فالمرأة لها حق في الشريعة الإسلامية والرجل له حق والصغير له حق والعامل له حق والأب له حق والأم له حق بيّنت ذلك, بينت ذلك الشريعة الإسلامية يوصيكم الله في أولادكم يقول ابن كثير استنبط بعض الأذكياء من قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده حيث أوصل والدين بأولادهم فعلم أن أرحم بهم منهم كما جاء في الحديث وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأة من السبي تدور على ولدها فلما وجدته أخذته فأرصقت بصدرها وأرضعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون هذه طريحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك قالوا لا يا رسول الله قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين الأولاد إما أن يكون ذكورا وإناثا القسم الثاني إما أن يكونوا كلهم ذكور وإما أن يكونوا كلهم إناث بدأ إذا كان مجتمعين ذكور وإناث قال للذكر مثل حظ الأنتين أي للذكر منهم كبيرا كان أو صغيرا غنيا أو فقيرا مثل حظ الأنتين أي مثل نصيب الأنثيين والمراد طبعا حال اجتماع الذكور والإناث واضح؟ اذا ميراث البنات والأولاد إذا اجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثيين مات شخص عن زوجة وخمس بنات وخمس أبناء كم الميراث للذكري مثل حظ الأنثيين الزوجة طبعا تاخذ نصيبها الثمن للذكري مثل حظ الأنثين مات شخص وترك بنت وابن للذكر مثل حظ الأنثين فلو كان الماء ثلاثة ألاف الابن يأخذ كم؟ ألفين, الفين والبنت أخذ ألف وهكذا طيب هذه واضحة نحن الآن نريد ميراث البنات ميراث البنات أولاً إذا كان معها أخ طبعا نعبر الأفضل أخ لها يعني ابن للميت ابن للميت بالنسبة لها أخ فنقول للذكري مثل حظ الأنثين هالك, هالك هالك عن زوجه وأب وخمس بنات وست أولاد أبناء للذكري مثل حظ الأنثي بعد أن يعطى من الأب. الزوجة نصيبه والاب نصيبه هذا سيأتي لكن إحنا إحنا نتحدث عن الأولاد الذكري مثل حظ الأنثي تعطى الزوجة نصيبها الثمن والاب السدس الذكري مثل حظ الأنثي للأبناء والبراء طيب ولماذا جاء التعبير للذكري مثل حظ الأنثي ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر قيل مراعاة لأمرين الأول تقديما للذكر على الأمثى لأنه أفضل من حيث العموم لما له من القوامة في النفقة وغيرها وثانيا إثارا للتعبير بالأحسن لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة وأما النصف فنقص فلا يكون إشعارا بنقص حق الأمثى يقول القاسمي قوله للذكر مثل حظ الأنثين إثار اسمي الذكر والأنثى على ما ذكر اولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر في ذلك أصلا كما هو زعم أهل الجاهلية حيث كانوا لا يورثون الأطفال والنساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين اذا هذا نصيب نصيب الاولاد عند الاجتماع واذا قلنا الاولاد المرد بهم البنات والذكور والاناث عند الاجتماع للذكر مثل حظ الانثين يوصيكم الله في اولادكم صح يستثنى واحد الابن الكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مات عن ابن مسلم وابن كافر. مسلم يرث ابن الكافر لا يرث. ما ناء؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علاه ثلاث رق وقتل واختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقيني كم؟ ثلاثه موانع الألف. يعني يمنع الشخص من الألف، اختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة. من الى ثلاثه رق وقتل الاختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقين طيب اذا يستثنى الابن الكافر والحديث في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ثانيا الابن القاتل عمدلا لا يرث لماذا زيد ان قلت القاتل عمدلا يلث نعم نقول عمدا لأن المسألة شبه جماعية أما نوع القتل الأخرى فيها خلاف أما القاتل عمدا فلا يرث وهذا الأشكال فيه فالقاتل الخطأ فيها خلاف فالقال الراجح أنه يرث لكن المراد أن القاتل عمدا لا يرث طيب للذكر مثل حظ الأنثي قد يقول قائل لماذا أعطيت المرأة نصف نصيب الرجل أقول من دقق بل ما تحتاج دقق دقيقة ما تحتاج دقيقة بل من حكم عقله عرف أن هذا عين العدل وكل واحد يعرف ذلك من أكثر مسؤوليات المرأة ولا الرجل؟, الرجل أصلا المرأة الرجل طبعا أصلا المرأة مصروف عليها أو هي مسؤولة مصروف عليها قال العلماء أولا أن الشريعة الإسلامية فرقت بينهما في الألف لحكم أولا أن المرأة مكفية المؤونة والحاجة فنفقتها واجبة على ابنها أو أبيها أو أخيها أو غيرهم من الأقار هذا رفع المرأة هو ذل الذين يقولون كيف هذا ظلم؟ المرأة تأخذ نصف الرجل نقول سبحان الله أنتم ظلمتم المرأة تأمرونها بالخروج وتعمل وتخرج من الصباح ولا ترجع في المساء وهي كالرجل بالشريعة الإسلامية أظم المرأة وأعطاه حقها وبيّن أن المرأة التي تجلس في البيت أفضل وأعظم ويأتيها حقها ويأتيها مصرفها جاهز أليس هذا تعظيم للمرأة؟ بلى تعظيم للمرأة فالشريعة الإسلامية ليس في المرأة عليها شيء بل هي مكفية على على زوجها أو على ابنها أو على بيها ثانيا المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد بخلاف الرجل فإنه مكلف بالأهل على الأهل والأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقه ومعلوم فإن الأب مسؤول على أولاده على أبي على زوجته مسؤول بالنفقة ثالثا نفقات الرجل أكثر والتزاماته المالية أضخم فحاجته إلى المال أكبر من حاجة المرأة رابعا الرجل يدفع مهرا للزوجة ويكلف بنفقة السكن وبالمطعم والملبس للزوجة والأولاد خامسا وجور التعليم للأولاد وتكاليف العلاج والدواء للزوجة والأبناء يدفعها الرجل دون المرأة إذن كما قال الشنقيط رحمه الله أن الرجل مترقب للنقص والمرأة للزيادة حين المرأة تقول سأتزوج سيأتيني مهر سيأتيني مال الرجل ينفق عليه بعكس الرجل إذا أراد أن يتزوج فهو يحتاج إلى مهر بعد الزواج يحتاج إلى نفقة يحتاج إلى بيت فهو مترقب دائما للنقص ولذلك قال الشنقيت رحمه الله لأن القائم على غيره المنفق ماله له عليه مترقب للنقص دائما والمقوم عليها المنفق عليه المال مترقب مترقب للزيادة دائما والحكمة في إثارة مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المترقب ظاهرة جداً واضح يعني نعم ومثل هذه الأمر واضحة جدا لمن يعني وفقه الله وأعطاه عقل أما من أعم الله بصيرته فلن يستفيد مهما قلت وهناك أمور تكون على النصف من الذكر الإرث والأتق والديه، والعقيقة والشهادة الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما انفقوا من أموالهم كما هو معلوم طيب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك أي وان كن الوارثات اناثا فقط اثنتين فاكثر فللبنتين فاكثر ثلثا التركه هذا الامر الثاني اذا كان الوارثات نساء دون ذكور فلهن ثلثا اذا سؤال استنبط لي متى ثالث البنات الثلثين يلا لها يكون لا لا احسنت واذا كانت اثنتين فأكثر فاكثر لا. سيأتي لا إذا كانت واحدة. إذا من الآيات. الشرط الأول لا يكن لا عدم المعصبة واقوها. لأنه إذا كان معها كم يرثون الذكر؟ كذا حاضرتي. والأمر الثاني كما سيأتي؟ اثنتين فما ثم فوق. يرثنا كم؟ الثروتين. وإن كانت واحدة فلها النصف. أيوة إذا كانت الوارفة بنتا واحدة. لا معصب وهو أخوها ولا مشارك وهو أختها فلها نصف التركة نصف ما ترك أبوها أو أمها هذا ميراث البنات نعيده إن كانت واحدة فلها النصف بشرطين الشرط الأول أن تكون واحدة عدم المشارك وهو أختها عدم المعصب وهو أخوها فتأخذ نصف هلك هالك عن زوجة وبنت البنت النصف والزوجة تأخذ طبعا الثمن، واضح هلكت عن زوج وبنت تأخذ النصف والزوج طبعا يأخذ الربع نصف أعطينا البنت النصف ليس معها أخت وليس معها أخ طيب إن كان أكثر من اثنتين ثلاثة واربعة وخمس أو سبعة وعشر كم يأخذن؟ الثلاثين بشرطين الشرط أول عدم المعصب يعني وهو أخوهن ما في أخ وأكثر من واحدة فنصيبهن كم؟ الثلاثين فإن كان مع البنت الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة أو الأربعة أو خمس أخ نذكر بذل حظ الأنتين أبو عمر هلك هالك عن زوجة واربع بنات الثلاثين الثلاثين هلك هالك عن زوجة وابن واحد وتسع بنات ده ده من يجيب للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل تعطى الزوجه نصيبها ثم نقول للذكر مثل حظ الانثيين واضح نصيب البنات واضح لا إشكال لا فيه واضح نصيب البنات ثم قال الله عز وجل ميراث الأصول ولأبويه من الميت, الميت دائما انسب للميت هذا مات ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد هذا نصيب الأصول لكل واحد منهما السدس أي للأم السدس وللأب السدس مما ترك أي مما تركه الميت إن كان له ولد إما ابن أو بنت لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى فإذا وجد للميت ابن وأب كم الأب؟ السدس إذا وجد للميت ابن أو بنت وأم الأم كم؟ السدس واضح؟ ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد مثال هلك هالك عن زوجه وبنت أب البنت النصف لأنها واحدة وليس معها أخ ليس معها أخ الأب كم يلف؟ السدس شيء له الباقي بس نتكلم نحن عن مسألتنا الآن واضح؟ هلك هالك عن زوجة واب وابن الزوجة تاخذ الثمن لوجود الفرع الوارث والاب ياخذ السدس لماذا الاب اخذ السدس لو سألك سائل لماذا الأب أخذ السدس لوجود الابن طبعا الاب سياتي الى الفرائض ان شاء الله الابن يكون له باقي الباقي واضح ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك كان له ولد الاب يرث السدس اذا كان الميت له ابن او أبناء واحد او اكثر يرث كم السدس وكذلك الام احيانا الميت ما يكون له ابناء يختلف, المير... يختلف الميراث او لا يختلف طيب فان لم يكن له ولد من الميت وقلنا الولد ما مرض به من ذكر, ذكر الأنثى فإن لم يكن له ولد يعني لم يكن له فرع وارث مطلقا لا أولاد ولا أولاد بنين لا ذكر ولا إناث وورثه أباه فلأمه الثلث هلك هالك عن زوجة وأم يلا الأم الثلث هلك هالك عن زوجة وأم أو زوجها أم الأم كم تأخذ ثلث. الثلث طيب لو سألك سهل ليش خلاه الثلث تقول لعدم وجود الفرع الوالد فتأخذ الثلث أكثر من السدس طيب الأم تأخذ الثلث والأب ميراثه اللي درسته الفرائض التعصيب الباقي الباقي إذا ما وجد فرع واث الأب يأخذ ماذا الباقي فإن كان له أي للميت إخوة هذا الميت له إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلطين وارثين أو غير وارثين فلأمه سدس أي فنصيب الأم يكون سدس ما خلفه نعم من بعد وصية هذه فيها مباحث نكملها غدا عشان نتفرغ الآن لما ذكرنا لأن في مال الآية من بعد وصية نوصي بها فيها مباحث مهمة بالوصيه والدين طيب الآن ميراث البنات إن كانت واحدة النصف أو بأسلوب آخر ما تتريث البنت النصف الشرط الأول إذا كانت واحدة الشرط الثاني ليس معها ليس معصب أو أخوها ما تتأخذ البنات الثلاثين أكثر من واحدة أو نقول بأسلوب آخر معها اخت يعني إما نقول أكثر من واحد أو معها اخت ولي عدم عدم وجود الأخ عدم وجود المعصد كم يأخذن؟ ثنتين ثلاثة أربعة خانس عشر كم؟ الثلاثين ذكور إناث الذكري من حظ الأنتين طيب نأخذ ميراث الأب الأب يعني بالفرائض يا أخوان هذه فائدة نصحكم حتى من يسمعني دائما إذا رأي الإنسان يدرس العلم خاصة أول مرة يدرسه لا يتفرع خذ ما ندرسه هنا بعض الناس يأخذ تفريعات تفريعات هذا يضيع وهذا يضيع نأخذ الأب الأب متى يرت السدس إذا لم يكن للميت فرع وارث فقط طبعا الأب له نصيب آخر لكن ندرسها في موضع آخر إذن هرك هارك عن ابن وأب كم يأخذ الأب السدس واضح ولابوه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد إذن متى يرث الاب السدس ليس له ان كان له ولد كان له ان كان للميت ولد يعني ذكر او انثى فوله اب فالاب ياخذ السدس واضح طبعا في نصيب اخر للاب لكن لا ندرسه الان حتى نقتصر الآيات إن الشيء اللي يجي شيء فشيء أفضل طيب نأخذ الآن الأم والأب ذكره هنا لكن لأنه للتعصيب صار معروف الأم الأم تأخذ السدس إن لم يكن للميت أيضا ولد تأخذ الأم السدس إن كان له ولد تأخذ السدس نعم إن كان له ولد تأخذ السدس فإن لم يكن له ولد وورثه فلي أمه الثلث دائما فرع الوارث يحجب حجب نقصان فهذه الأمة الآن إن كان الميت له ولد نزل ميراثه من الثلث إلى السدس ليس للميت فرع وارث يأخذ الثلث تأخذ, تأخذ الثلث طيب فإن كان له إخوة هو؟ الميت نعم. فهنا تاخذ الام السدس طيب سؤال متى تاخذ الام السدس بشرطين من يذكرهم ذكرهم الله في القران نعم. يعني الام اما انسب دائما للميت بالفرائض انسب دائما للميت الام ام الميت متى تاخذ السدس أحسن. أحسن. ان كان له ولد شرط الثاني ان كان له جمع من الاخوان طيب نختم الدرس بامثله هل لا نحن. يلا هلك هالك عن ام واب واخوين شقيقين نريد الام فقط دعنا من البقيه نريد الام ام واب واخوين شقيقين الام كم لها نحن. الام ستس لوجود الاخوه هلك هالك عن ام وإبل نريد الأم, الأم. درسنا الأمس ما تميت له ابن واحد وأم ها السدس لوجود الابن أحسن طيب إذا الأم يراثها إما ثلث أو أو سدس هلك هلك عن أب وابن الأب السدس لوجود الابن طيب أعتقد واضح إذا الآن أخذنا ميراث البنات وميراث الأصول والفرع <تصفيق> اللي هو الأب والأم. في الآية التي بعدها سيأتي ميراث الزوج والزوج بعد ما نأخذ إن شاء الله الوصية والدين. طيب نختفي بهذا إن شاء الله واضحة إن شاء الله. تكون تمهيد إن شاء الله لدراسة الفراعض. لدراسة الفراير. والآية لها فوائد. ستأتي مع الفوائد ناخذ بقية أبحاث الفرائض لكن نشرح الآية. إن شاء الله غدا في درس بإذن الله. نكمل الآية. نكمل الآية إن شاء الله. والله أعلم. الله يسلم علي.